رمضان لو فاتك مش هتعوضه رمضان لو ضاع منك لانتش هتعوضيه كل الرمضانات اللي فاتت كل الرمضانات اللي فاتت وبحدينا يا جماعة هنفضل لغاية كده هنفضل ايه لحد امتى بهذه الطريقة يا جماعة عايزين نتعامل مع رمضان ده انه اخر رمضان في حياتنا انه رمضان مودع ده رمضان اخر رمضان في حياتنا واPIحنا بنجيب اخرنا فيه لا IHום بنتكلم عن حاجه لا aveك تركيز معايا لازم تجيب اخرك في التركيز معايا لازم كلك يبقى قلب الوقت بيسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمضان كل كلمة ربنا قالها عن رمضان في القرآن تزلزلى القلب شوف لما ربنا يصف رمضان في القرآن يقول اياماvio معدودات اياما معدودات يا دي كلمة بسيطة. ربنا بيقول لك ان السنة مش كلها رمضان يا ريت السنة كلها كانت رمضان ده هي ايام معدودة في السنة كلها يا طرح تعملي فيها ايه رمضان من قبل ما ايجي وبيقول لك انا ايامي في الدنيا معدودة هتلحق تستغليني ولا لا? هتلحق تستثمريني ولا لا? اغلى ايام حياتك ايام معدودة غالية ايام من قطر غلوها بتتعذب الوحدة يا جماعة اغلى ايام حياتك اغلى ايام حياتك بيننا وبينها ساعات يا ترى هنعمل ايه? اسمع بقلبك بقلبك الحديث الخطير للرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. يعني قضية رمضان. مش اللي يفطر رمضان مش هيخسر. ده هيهلك. اللي يفطر رمضان مش هيخسر يا جماعة ده هيضيع. مش ربنا بيقول فمن انشاهدة منكم مش هقرف شاهد شاهد ده مشاهد. الكون كله بيتقلب في رمضان. وانت مش هتتقلب وحياتك مش هتتقلب. الكون كله بيتغير في رمضان وانت مش هاتتغيري. الكون كله بيتقلب استعداد لاستقبال رمضان. وانت مش هتستقبليه زي ما الدنيا كلها والكون كله بيستقبلوا يا باغي الخير اقبل يا اللي عايز دنيا تعال يا اللي عايز تعالى يا اللي عايز رزق تعالى يا اللي عايز الله تعالى يا اللي عايز من النار تعالى يا باغي اي خير من خير الدنيا والدين والاخره يا اللي عايز رحمه يا اللي عايز تفاح يا اللي عايز يا اللي عايز أبواب الجنة تعالى اللي مش هيتحل مشاكل حياته في رمضان هتتحل امتى؟ مش هيعطك وقاقط من النفر رمضان هتعطك امتى اللي مش هيجد ريح الجنة دون رمضان يا جدع امتى اللي مش هيتعرض لنفحات ربنا في رمضان هيتعرض امتى اللي مش هيتغفل له في رمضان هيتغفل له امتى اللي مش هيتبنى وهيتغير في رمضان هيتغير امتى اللي مش هيثب لو ما فوتيش في رمضان هتفوقي امتى لو ما نمتش في طحات ربنا في رمضان هيفتح عليك امتى لو ما امنتيش قبرك في رمضان هتامنيه امتى انت يا جماعة? اللي مش هي مشاكل حياته في رمضان هيحلها انت واصل عليه السلام وابي بيتكلم عن رمضان بيقول ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة يعني ستين دعوة مستجابة يعني لو اغنى اغنياء العالم جالك الوقت دي قالك ستين شيك على ضيادة همة اكتب في كل شيك اللي انت عايزه ولله المثل الاعلى انت ليه ما وفط في ربنا احنا مش واسقين في ربنا ولا ايه ستين حلم من احلام حياتك ممكن يتحققوا في رمضان ستين مشكلة من مشاكل عمرك ممكن يتحلوا في رمضان يا ترى يا جماعة احنا مقدرين مسألة ستين دعوة مستجابة في رمضان نص ساعة في رمضان نرفع ابنا نقول يا رب ممكن تغير حياتنا كلها نص ساعة قبل الفطار كل يوم نص ساعة كل يوم في رمضان او ساعة او ساعة ونص على قد ما تقدري رمضان ده شهر الضعاء للصائم عند فطره دعوة لا ترد للصائم عند فطره دعوة مستجابة يعني ايه؟ يعني دعوة النهار ودعوة الليل غير دعوة ساعة الفطار ثلاثة لا ترد دعوتهم لما الرسول عليه السلام يروى عنه ان الصائم حتى يفطر يعني ايه يعني من اول ما اتصحرته الفجر ده لغاية المغرب الموضوع مفتوح ايه ربنا قولي يا رب